يقول لسا المحفظة بعدها بثلاث او أو فترة تزيدها تقل يقول ذهب دون أخبر أحد إلى المقبرة ونبشت القبر ونبشت القبر حتى طلعت المحفظة تعرفون المحفظة فيها أشياء يعني رسمية يعني يصعب الإنسان إنه يعني يعوضها بشكل سريع الآن صعب الأمر فيقول رحت ونبشت القبر وطلعت المحفظة يقول سبحان الله عراد الله أن إيش أن يضرب له عبرة في إخته يقول أول ما طلعت المحفظة فإذ بي أرى أمراً عظيم قل رأيت قبر أختي يشتعل في كفنها نار يشب في كفنها نار ما عاد حملتني ركبي، ما عاد شاءت ركوبة خلاص من الخوف على طول مباشرة إلى البيت وجلس مهموم ثلاثة أيام واربع أيام لا أكل لا أكل لا شرب شرب، لا نوم نوم لا ليلة ليلة لنهار نهار أم تسأله يا ولدي شفيك يا ولدي شفيك قال يا أم أختي شماتت عليه أختي وش ماتت عليه قال قالت أمه ليش تسأل يا ولدي بعد هذه الفترة الطويلة ليش يعني أختك الآن توفت الله يغفر لها ليش تسأل قال أمه معلمين قالت يا ولدي بنتي اللي هي أختك والله أنا تمسح معي وتطبخ وتمسح وتساعدني في البيت والله أفضل خواتك الله يغفر لها ويرحمها قل طيب ثم طاطعت الأم رأسها وقالت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 اعرف شباب في مدرسة يصلي على غير وضوء. يقف امام الله يقول الله اكبر اكبر من كل شيء على غير وضوء. بل بعضهم على جنابة وعياغ بالله في احدى المحاضرات يخرجوا قلما اقدر معكم. ليش? يا والله على جنابة. وبعضهم اليوم اليوم التقي مع طالب الساعة تسع ونصف ما صلى الفجر. في الثانوية يا شباب. يعني يضرب.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 يعني ملينا من الكلام هذا انطلق ابد مع رب العالمين والله ما تضمن حياتك ما تضمن روحك يحدثنا الشيخ خالد الغامدي تعرفونه في الاختبارات الماضية في مدرسة في السويدي حكومية ثانوي يقول جاء الطالب يسلم الورقة الورقة الامتحان طيب ما في شيء جاي يسلمها للشيخ خالد جاي يسلمها قبل ما يسلمها يسقط يسقط الطالب يودونه يا اخوان توفى ومسلم سلم الورقة ودع الدنيا خلاص انتهت حياته لكن يبقى العمل ماذا قدم عند الله سبحانه وتعالى فلذلك يا شباب إذا كنا إلى اليوم مقصرين في قضية صلاة فهذه والله مصيبة هذه والله مصيبة أنا أبغى الصلاة ننتهي منها خلاص الصلاة أمرها مفروغ خلاص طب ما يحتاج لا ما أتكلم عن الصلاة ما يحتاج لكن المشكلة اللي إلى اليوم نروح الإمام والله تكلم عن الصلاة الله يجزاك خير لا لله ليش؟ نبغى نتكلم عن بر الوالدين، نبغى نطلع عن قيام الليل، نبغى نتكلم عن الصدق، عن البر، عن الإحسان. إلا تكلم عن الصلاة، الصلاة طيب إلى متى؟ والبعض الآن يمكن بلغ سن كبير في السن ولا بعد. فكرنا يصلي والعياذ بالله.